بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر ان مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب